أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقف الأرض منهم وعندنا كتاب حفير بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أَفَلَمْ ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من قروج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 والنخل باشقات لها صنع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة مميشا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كلهم كذبوا سلف حق وعيد أفعلينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد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 ونبق في ذَلِكَ ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائقا وشهيد لقد كنت في هَذَا من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عشيد القياه في جهنم كل كفار عليد القياه في جهنم كل كفار عليد من ناعي للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إله آخر فالقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أقضيته ولكن كان في ظلام بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت اليكم بالوعيد ما يبذل القول لدي وما أنا من للعديد يوم نقول لجهنم هل انت لأتي وتقول هل من مزيد وأذفت الجمة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفير من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ندخلوها بسلام ذلك يوم القنود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلفنا قبلهم من منهم أشد منهم بغشا فنقبوا في البلاد هلم محيط إن في ذلك نجد رال كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيامه وما مسنا من الغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واتمع يوم ينادي المناد من مكان قليب يوم يسمعون الضيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم نشرق الأرض عنهم فراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكذ بالقرآن من يخاف وعين